الفلايا يا الفلخ بر بجمعها وربع لها وربع لها اشكثر شافت مصايب وربع لها وربع لها شمس دنياها غابت وربع لها دور اختفت برض الغابر يا يا دور اختفت برض الغابر يا برئة لله يا بن يا بن ملاي دور الفلك لله يا جور الفلك لله سلمت الجلب للنوح لله للآية الامور فوضت يا مظلوب للآية وحس فرجتك من طعم المنية يا يا يا وحس من طعم ما لم ما لم اسكت ما اعتبع ل الدهر ما لم وحليك القلب من كل صوب ما لم ما لي يا ابن ما ضوق الماي الم الماي الماي يا ابن ما ضوق الماي ما لم ما لي ادكك والجدح يهوى من